وذكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ, بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان عليهم الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما إذا لا يعذب عذابه أهند ولا يوم تغتاظ طهر يا أيتهم النفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي